و الرحيم الغفور يعلم ما يج في الأرض ونا يخرج منها ونا يزل من السناء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يج في الأرض ونا يخررج منها ونا يزل من السناء وما ييعرج فيها وهو الرحيم الغفور يعلم ما يج في الأرض ونا يخررج منها ونا يزل من السناء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 قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثال دروة في السماوات ولا في الأرض ولا أصبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثال دروة في السماوات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 ويرى الذين أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ من ربك هو الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صراط العزيز الحنيد أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا, مزقتم كل ممزق ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق شديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفترى على الله كذبا أم بل الذين لا يؤمنون أفترأ على الله كذبا أبه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد على الله كذبا أبه جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد على الله كذباً به جنة. بل الذين لا يؤمنون الآخرة في العذاب على الله كذباً به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفترى على الله كذبا به جنّه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يروا إلى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ والبنى. الأرض. إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لا لكل عبد منيد ولقد أتينا <تصفيق> منا فقل يا جبال أؤبى معه والطير وألنا له الحديد ولقد داود منا يا جبال معه والطير له الحديد انالنا له الحديد ولقد اتينا داودا منا فضل يا جبال اوبي معه والطير وانالنا له الحديد ولقد اتينا داودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وانالنا له الحديد ولقد اتينا داودا منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير وانالنا له الحديد ان اعمل سابغات وقد في السرد واعمل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 من عذاب السعي، وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، وما منهم عن أمرنا من له عين ومن الجن يعمل بين يديه بإذن منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعي، له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين بإذن وما منهم عن أمرنا نذقه من له القطر ومن يزغ يعمل بين يديه بإذن وما منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعي له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن وما منهم عن أمرنا نذقه من عذاب يعملون له ما يشاء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 وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان الجواب وقدور الراسيات يعملوا آل ش. شكروا وقليل من عباد يشكر يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانك الجواب وجفانك الجواب وقدور الراسيات يعملون آل داود شكروا وقليل من عباد يشكر يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانك الجواب وجفانك الجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكور يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانك الجواب وجدور وجفان الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي يشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض الا دابة الأرض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فَلَمَّا قضينا عَلَيْهِ الموت مَا دلهم على موته مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرّتْ بَيِنَتَ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي العذاب المهين فَلَمَّا قضينا عليه الموت مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا قَرُؤَتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ الغيب كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبثوا في العذاب فَلَمَّا قضينا عليه الْمَوْتَ مَا دلهم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهَا فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ يعلمون لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لبثوا في العذاب المهين فَلَمَّا قضينا عليه الموت مَا دلهم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مَنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَنَّ كَانُوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فَلَمَّا قضينا عَلَيْهِ الموت مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبثوا في العذاب المهين فَلَمَّا قضينا عليه الموت مَا دلهم على عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتَهُ فَلَمَّا كانوا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ ما لبثوا في العذاب المهين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 بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم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 إلى العرين وبدلناهن بجنتين جنتين جنتين ثواتي اكل خمض واثل وشيء من سدر قليل ذلك جزائنا بما كفر وهل نجازي الا الكفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرين وبدلناهن بجنتين جنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل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 أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفاش شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريق من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فتبعه إلا فريق من صدق فريق من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس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 دون لا لا في الأرض من شرك قل دعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من خير قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه مال وما له منهم من ظهير قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره لا في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير قل الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره لا في السماوات ولا في الأرض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 ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل لا تسألون عما ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروا الذين ألحقتم به شركاء الله بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر النازلا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 مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ا نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين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 بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ترب يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول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 بما أرسلتم به كافرون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 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن شاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر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 من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما وَهُمْ في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا إك في العذاب مححبرون والذين ييسعون في آياتنا معاجزين أنا إك في العذاب محبرون والذين ييسعون في آياتنا ماجزين أنا إك في العذاب مححبرون والذن ييسعون في آياتنا معاجزين أنا إك في العذابِ مصبرون والذين ييسعون في آياتنا معاجزنا أ إك في العذاب محضرون والذين ييسعون في آياتنا ماجزين أنا إك في العذاب محضرون والذين ييسعون في آياتنا ماجزين أنا إك في العذابِ محضرون والذين ييسعون في آياتنا معاجزين أنا إك في العذاب مضرون والذين ييسعون في آياتنا مح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 معاجزين أنا إك في العذابِ <سؤال> مححضرون والذين <سؤال> ييسعون في آياتنا معاجزين أنا إك في العذاب محضرون والذين ييسعون في آياتنا معاجزين أنا إك في العذاب محضرون والذين ييسعون في آياتنا ماجزين أنا إك في العذابِ محضرون والذين ييسعون في آياتنا معاجزين اولائك في العذاب محضرون والذين يسعون في اياتنا معاجزين اولائك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين في العذاب محضرون قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما انفقتم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 قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباءكم وقالوا ما هذا إلا إذ مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات بينات قالوا قالوا ما هذا إلا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا ادكم مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا إلا سحر مبين واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إذكم مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقال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 وما أرسلنا من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من النذير وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من وما من وما وَمَا أَرْسَلْنَا قبلك قَضِلَكَ وما وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَضِلَكَ النَّذِيرُ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُتُبِ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 قبلك من وما مِنَ النَّذِيرِ وما, وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَ النَّذِيرِ وَمَا آتيناهم من يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إليهم مِنَ النَّذِيرِ وَمَا ما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من النذير وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من النذير كتب يدرسونها, وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من وما أرسلنا إليه الفضلك للنذير وما من كتب يدرسونها وما إليه الفضلك من وما أتيناهم من الكتب إليه يدرسونها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 قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب إن ربي يقذف بالحق جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن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 قل إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ <تصفيق> بِالْحَقِّ عَلَامُ الْخُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنَّ رَبِّي وما يبدي الباطل وما يعيد قل بالحق جاء الحق وما يبدي الباطل وما يعيد قل ان ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما الباطل وما يعيد. قل إن ربي يقذف بالحق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 حق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل ان ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل جاء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 ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمن به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به من, قبل من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل ويقضون بالغيب من مكان بعيد وحد كفروا به من قبل ويقضون بالغيب من مكان بعيد من مكان به من مكان وحيل بينهم وبين وحيل بينهم فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيدٍ وَحِيَلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إنهم كانوا في شك مريد. وحيل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ من قبل إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شك مريد.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 إنهم كانوا في شك مريدين وحيل بينهم ما يشتهون كما فعل من قبل إنهم كانوا في شك مريدين وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل من قبل إنهم كانوا في شك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 وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك نريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل إنهم كانوا في شك انهم كانوا في شك نريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك نريد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل باشياعهم من قبل انهم كانوا في شك